بوك تو تريدسست اي دوا اثناني وثلاثون في المطعم أربعة في المطعم أربعة يدانبوت بومفريت واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقليه مع الكاتشب اي 2 مع المايونيز واثنان مع المايونيز اي 3 سجق محمر مع الخردل المستردة وثلاثة سجق محمر مع الخردل الماسترد ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات إماتي لي جراها عندكم Imate li karfiola? A' indakom karnabijit? A' indakom karna Ja rado jedem kukuruz. Uhibu akla zura. Ahib akul al zura. Ja rado jedem krastavce. Uhibu akla lkhijar. أحب أكل الخيار. Ja, Rado, jedem Paradajz. أحب أكل الطماطم. أحب اكل الطماطم. أحب أن أكل الطماطم. أتحب أيضا اكل القراث؟ أتحب أيضا اكل القراث؟ ييديتلي في رادو اي كوبوس اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف في رادو اي ليتشو اتحب ايضا أكل العدس اتحب ايضا اكل العدس Jedeš li i ti, rado, mrkvu? A tu hibu ajdan akla ljezar? A tahib ajdan akl ljezar? Jedeš li i ti, rado, brokulu? A tu hibu ajdan akla lbrokoli? A tahib ajdan akl lbrokoli? Jedeš li i ti, rado, papriku? اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو يا نيفوليم لا أحب البصل لا أحب البصل يا نيفوليم لا احب الزيتون لا احب الزيتون يا لا أحب الفطر لا احب الفطر